وادعو ثبورا كثيرة ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل النار إذا ألقوا أي طرحوا في مكان ضيق من النار في حال كونهم مقرنين دعوا هنالك أي في ذلك المكان الضيق ثبورا فيقال لهم لا تدعوا ثبور واحدة وادعو ثبورا, ثبوراً كثيرة فقوله مكان منصوب على الظرف كما قال أبو حيان في البحر المحيط وما ذكره هنا من أنهم يلقون في مكان ضيق من النار جاء مذكورا أيضا في غير هذا الموضع كقوله تعالى إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة وقوله تعالى والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة ومعنى مؤصدة في الموضعين بهمز وبغير همز مطبقة أبوابها مغلقة عليهم كما أوضحناه بشواهده العربية في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد ومن كان في مكان مطبق مغلق عليه فهو في مكان ضيق والعياذ بالله قد ذكر أن الواحد منهم يجعل في محله من النار بشدة كما يدق الوتد في الحائط وعن بمسعود أن جهنم تضيق على الكافر كتضييق الزج على الرمح والزج بالضم الحديدة التي في أسفل الرمح وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة مقرنين أي في الأصفاد بدليل قوله تعالى في سورة إبراهيم وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد والأصفاد القيود والأظهر أن معنى مقرنين أن الكفار يقرن بعضهم إلى بعض في الأصفاد والسلاسل وقال بعض أهل العلم كل كافر يقرن هو وشيطانه وقد قال تعالى حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين وهذا أظهر من قول من قال مقرنين مكتفين ومن قول من قال مقرنين أي قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال والثبور الهلاك والويل والخسران قال ابن كثير والأظهر أن الثبور يجمع الخسار والهلاك والويل والدمار كما قال موسى لفرعون وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي هالك، قال عبد الله بن الزبعر السهمي إذ جاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور انتهى قال الجوهري في صحاحه والثبور الهلاك والخسران أيضا قال الكوميت ورأت قضاعه في الأيام رأي مثبور وثابر أي مخسور وخاسر يعني في انتسابها لليمل انتهى منه وقوله تعالى دعوا هنالك ثبورا معنى دعائهم الثبور هو قولهم واثبورا يعنون يا ويل ويا هلاك تعال فهذا حينك وزمانك وقال الزمخشري ومعنى وادعوا ثبورا كثيرا أنكم وقعتم فيما ليس ثبوركم فيه واحده إنما هو ثبور كثير إما لأن العذاب أنواع وألوان كل نوع منها ثبور لشدته وفظاعته أو لأنهم كلما نضجت جلودهم بدلوا غيرها فلا غاية لهلاكهم انتهى قال المؤلف رحمه الله تنبيه اعلم أنه تعالى في هذه الآية الكريمة قال مكانا ضيقا وكذلك في الأعام في قوله تعالى يجعل صدره ضيقا حرجا قال في هود وضائق به صدرك فما وجه التعبير في سورة هود بقوله ضائق على وزن فاعل وفي الفرقان والأنعام بقوله ضيق على وزن فاعل مع أنه في المواضع الثلاثة هو الوصف من ضاق يضيق فهو ضيق والجواب عن هذا هو انه تقرر في فن الصرف أن جميع أوزان الصفه المشبهة باسم الفاعل ان قصد بها الحدوث والتجدد جاءت على وزن فاعل مطلقا كما أشار له ابن مالك في لاميته بقوله وفاعل صالح للكل إن قصد الحدوث نحو غدا ذا فارحا جذلا وإن لم يقصد به الحدوث والتجدد بقي على أصله وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في سورة هود فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أريد به أنه يحدث له ضيق الصدر ويتجدد له بسبب عنادهم وتعنتهم في قولهم لولا انزل أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك ولما كان كذلك قيل فيه ضائق بصيغة اسم الفاعل أما قوله ضيقا في الفرقان والأنعام فلم يرد به حدوث ولذلك بقي على أصله ومن امثله إتيان الفيعل على فاعل إن قصد به الحدوث قوله تعالى وضائق به صدرك وقول قيس بن الخطيم الأنصاري أبلغ خداشا أنني ميت كل امرئ دي حسب المائت فلما أراد حدوث الموت قال مائت بوزن فاعل وأصله ميت على وزن فيعل ومن امثلته في فعل بفتح فكسر قول ابي عمرو أشجع ابن عمرو السلمي يرثي قتيبه بن مسلم فما انا من رزء وان جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح فلما نفى ان يحدث له في المستقبل فرح ولا جزع قال جازع وفارح والاصل جزع وفرح. ومثاله في فعيل قول لبيد حسبت التقى والجود خير تجاره رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا لما أراد حدوث الثقل قال ثاقلا والأصل ثقيل وقول السمهري العكلي بمنزلة أما اللئيم فسامن بها وكرام الناس باد شحوبها فلما أراد حدوث السمن قال فسام والأصل سمين واعلم أن قراءة ابن كثير ضيقا بسكون الياء في الموضعين راجعة في المعنى إلى قراءة الجمهور بتشديد الياء لأن إسكان الياء تخفيف كهين ولين في هين ولين والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى لتصرم وقت لقائنا، فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.